إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعنه إذ اتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لهنا الصالحين ثم أيحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حليفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْعَةُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَدَّكَ لَا يَحْكُم بَيْنَهُمْ يَمَلُّ الْغِيَامَةَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِن دَعُوا إِلَى سَبِيلِ رَدَّكَ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لَئِنْ أَنَا لَأَمْتَلَئَنَّ ثُمَّ فَاخِذُ بِمِثْلِ مَا رُفِعَ ثُمَّ بِ لَئِنْ لَهُ طيب لا صبر فما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكفي رقّم مما ينكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم